جنة يا بالفضل <سؤال> <سؤال> جنة موليدك طير الحب <سؤال> ويغنة <صفيق> جنة يا بالفضل <سؤال> جنة موليدك طير الحب ويغنة طير الحب ويغنم يا قمر هاشم يا راع المعضيلة نورت باسمك وفازت كربيلة يا قمر هاشم يا راع المعضيلة نورت باسمك وفازت كربيلة حتى جبرائيل قال لك هلي حتى جبرائيل قال لا ماك غيرك كافين لهالعايله ماك غيرك كافين لهالعايله والله ما غيرك كيف يا رمز عيزني وفخرني والله ما غيرك كيفلني يا رمز عيزني وفخرني ما إلك حاصل يا أبو فاضل ما إلك حاصل يا أبو فاضل جنة يا أبي الفاضل جنة مولدك طير الحب يغنى ما منها خوى نجربي بيك يا عباس 100 مرحبا خوتك ما منها خوى نجربي وعلم حبك قلبي عيد تقربي بالمهد والمنكر انت تحاربي هذا طبعك يا الشرفنا الله بمحبتك راح مني. هذا طبعك يا شرف نير الله بمحبتك راح مني. ما إلك حاصل يا أبو فاطل ما إلك حاصل يا أبو فاطل جنة يا بيل فضي جنة طير الحب يغنن we بحبك عذاب وصفه احلى من الشهاد ابد حبك عذاب وصفه احلى من اسمك اختار العلوي بك اسمك اختار العلوي بك انفريد باسمك يغار من صبح من صبح طير السعيد ومناك تراوى وتهنى باسمك الطاهر تغنى ومناك تراوى وتهنى ما إلك حاصل يا أبو فاطل ما إلك حاصل يا أبو فاطل جنة يا ابن فاطل جنة بسمك من فطوم جنن امك يا ابو فاضل وحلا اوه لساني يا عباس بسمك من فطوم جنن امك يا ابو فاضل وحلا دنيا مثلك كذبت القش ما تخوم دنيا مثلك كذبت القش ما تخوم خزرتك ينهار ويموت الخصوم خذرتك ينهر ويموت الخصوم هو بس انت بجعلبنا انت دم تسري ويا دمنا هو بس انت بجعلبنا انت دم تسري ويا دمنا ما إيلك حاصل يا أبو فاطل ما إيلك حاصل يا أبو nda ya beal, faag, di jenna, maulidak tair, lhub yagana, ya beal, faag, maulidak tair, lhub yagana, ma ila khaar, بحر عباس منك يرتوي يا مثلك صار وفى وخاوي البحر عباس منك يرتوي علي طبع الجبل لا ما ينطوي علي طبع الجبل لا ما ينطوي شامخ وماتلين يعني شكد قوي شامخ احنا من اسمك رضعنا ومن محبتك ما أجيز عني احنا من اسمك روض عني ومن محبتك ما أجيز عني ما إلك حاصل يا أبو فاضي ما إلك حاصل يا أبو فاضي جنة يا بيل فاضي جنة موليدك طير الحب يغني I say